بوك تو أدستا أدخي أربع وعشرون أربع وعشرون شي تنخميبا المواعيد المواعيد هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافله هل قد فاتك الباص؟ <تصفيق> لقد انتظرتك للتو نصف ساعه لقد انتظرتك نصف ساعه موبيلي <تصفيق> تنغاكس الا معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال خو موموالشي ارداي دقيقا في المره القادمة كون دقيقا في المره القادمه شندكشي خذ سياره اجره في المره القادمة خذ سياره اجره في المره القادمه شندكشي كولغا تامويغي خذ معك مظلت مطر في المرة القادمة خذ معك مظلت مطر في المرة القادمة غدا عندي غ ع عط غ هل سنلتقي غ هل سنلتقي غدا؟, هل سنلتقي غداً؟ فتصوخوار <تصحة> خوار არ შემइजლია يؤسفني غدا لا <عشر> يناسبني <متزلي> يؤسفني غدا لا يناسبني ام უკვე დაგეგმე მე هل قد خططت لشيء في عطله نهايه هذا الاسبوع هل قد خططت لشيء في وكوي شتان خمبولي قد صرت متواعدا او قد صرت متواعدا مكتاوزو بروم شابد كويرس شيوخت اقترح ان نلتقي في عطله نهاية الأسبوع اقترح ان نلتقي في عطله نهايه الاسبوع بيكنيكي خمر مو هل نقوم بنزهه هل نقوم بنزهه سنه بيروز خمرت هل نسافر إلى الشاطئ هل نسافر الى الشاطئ انت شي هل نسافر إلى الجبال هل نسافر الى الجبال اوفيس شي جاموغيلي سااخذك من المكتب سااخذك من المكتب ساخذ شي جاموغيولي من المنزل سااخذك من المنزل اوتوبوسيس غاتشيربازه جاموغيولي من محطه الباصات الحافلات سااخذك من محطه الباصات